بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد في الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا ازاله ولا احتمالا إلا وضحه وهذا يدل على ساعة علم الله وحكمته وذلك في القرآن كثير جدا ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تقصيص ربوبيته بها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 في كتابه القواعد الحسان المتعلقه بتفسير القرآن قال القاعدة السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة وأنها قاعدة جليلة تعلم بالتتبع لآي كتاب الله عز وجل عندما يتأمل المسلم سواء الآيات المتعلقة بالأحكام أو الآيات المتعلقة بالأخبار سواء ما يأمر به جل وعلا وينهى عن أو ما يخبر عز وجل عنه سواء من الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة يأتي في سياق هذه الآيات احترازات يأتي في سياق هذه الآيات احترازات يكون فيها جوابا عن تساؤل قد يرد في الدهن فيجاب عنه فيجاب عنه بما يبين المقصود اوضح بيان ويزيل الإشكال ولا يبقي في الدهن تساؤل ولهذا يذكر الشيخ رحمه الله أن أحيانا والإنسان يقرأ الآيات فقد ينقدح في ذهنه تساؤل يجد أن الجواب جاء عليه يجد أن الجواب في الآية جاء مزيلا هذا التساؤل مجيبا عن الإشكال الذي قد يرد في ذهن الإنسان وضرب رحمه الله تعالى على ذلك جملة من الأمثلة تضح بها المقصود بدأها بقول الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها رب هذه البلدة هنا ربوبية هنا ربوبية أضيفت إلى هذه البلدة رب هذه البلدة وما من شك أن الإضافة تفيد تشريفاً ل لشان ما خصه الله تبارك وتعالى بالذكر في هذا المقام لكن التالي لهذه الآية كما يشير الشيخ رحمه الله تعالى إذا قرأ رب هذه البلدة ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها تخصيص ربوبيته بها مع أن الذكر هنا او التخصيص هنا للتشريف فقط لا لأن ربوبيته خاصة بهذه البلدة لكن لما كان هذا أمرا قد يرد في الأذهان أعقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله وله كل شيء عقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله وله كل كل شيء يعني ليست ربوبيته خاصه بهذه البلده فهو رب كل شيء ومليكه فهو كل شيء ومالكه سبحانه وتعالى لكن ذكر الربوبيه هنا مخصوصا للبلده تشريفا وتعاليه أما هو سبحانه وتعالى فهو رب كل شيء نعم ومنها قوله تعالى فلا تك في مليه مما يعبد هؤلاء لما كان قد يقع في, في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله وما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم ولربما توهم أيضا أن الأليقاء لا تبسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب هذا مثال آخر للقاعدة ومثال اجتمعت فيه عدة محترزات تستمل على أجوبة لما قد يرد في ذهن الإنسان ويتلوا هذه الآيات الكريمة قال جل وعلا فلا تكو فلا تكن في مريه مما يعبد هؤلاء لا تكن في مريه مما يعبد هؤلاء قد يرد في الذهن ان هؤلاء ربما عندهم شيء من البرهان على عباداتهم او الحجه على اعمالهم فأخبر جل وعلا بهذا الاحتراز أن هؤلاء ليس عندهم أي برهان إطلاقا وإنما هم يمارسون هذه الممارسات اقتفاءا لآثار الآباء واتباعا لسنن الأسلاف دون حجة ولا برهان إن وجدنا آباءنا على أمة فليس عندهم حجة ولا برهان وإنما يمارسون هذه الأعمال ويباشرونها اقتفاء واتباعا وسيرا على من والي الأباء بل كان المشركون يجعلون هذه الحجة أعظم حجة وأعظم برهان ويوصي بعضهم بعضا بالتمسك بدينهم لا لشيء إلا لكونه دين الآباء فقط ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يدعو عمه في لحظات عمه الأخيرة من هذه الحياة عمه أبي طالب يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فكان أبو جهل ومن معه عند رأسه يقولان بل على ملة عبد المطلب بل على ملة عبد المطلب لأن هذه يعتبرونها قوية جدا يعتبرونها قوية جدا وكثير من الناس ينسى في مجتمعه على بدع وظلالات وأعمال ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فإذا نوصح قيل له اتقي الله هذا لا دليل عليه الدليل كذا والآية كذا والحديث كذا فتجد يمتنع لا لشيء إلا لأنه يريد أن يبقى على دين الآباء والأجداد وهذا نوع من الجاهلية هذا نوع من الجاهلية عندما يعرض الإنسان عن الحق البين والدليل الصاطع والبرهان الواضح لا لشيء إلا للتمسك بدين الآباء والأجداد فهنا يبين سبحانه وتعالى بهذا الاحتراز أن هؤلاء ليس عندهم أي حجة إطلاقا وإنما هم في أعمالهم هذه مقتفون سنناً آباء والأجداد ولهذا قال ما, ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل يعني يقتفون آتارهم بدون حجة ولا برهان ايضا لما كان قد يطع في الدهن أن هؤلاء بهذه الأعمال حقيقون الا يبسط لهم في الرزق في هذه الحياة الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المحترز الآخر قال وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص نصيبهم غير منقوص أي نصيبهم وحظهم من هذه الحياة الدنيا أما الذي يعبد الله أما, أما الذي يعبد غير الله ويلقى الله بذلك يعني بعبادة غيره فما له يوم القيامة من خلاق لا ليس له حظ ولا نصيب لكن الدنيا يعطى وقد قال الله سبحانه وتعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني في الدنيا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا والدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب من لا يحب وإعطاء الإنسان نصيبه في الدنيا غير منقوص ليس من علامة المحبة بل قد يكون طيبات الإنسان عجلها أو عجلت له في حياته الدنيا وليس له عند الله يوم القيامة حظ ولا نصيب ايضا قد يرد أمر آخر وهو أن هؤلاء بهذه العبادات قد يكونوا الأهل طمأنينة مطمئن قلوبهم وحصل لهم طمأنينة بهذه العبادة فبين جل وعلا انتفاء ذلك قال وإنهم لفي شك منه مريد اينا هم فارقون للطمانينه والطمانينه انما تكون لاهل الايمان الذين امنوا وتقمن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب نعم ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن الضان انهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين ازال هذا الوهم بقوله غير اولي الضرر هذا أيضا مثال آخر للاحترازات التي تأتي في الآيات إجابة عن تساؤل أو إزالة إشكال أو دفع توهم وهذا من كمال كما قال مصنف رحمه الله من كمال سعة العلم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه جل وعلا فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين أي القاعدون عن الجهاد مع المجاهدين لما كان قد يتوهم أن المعدور أيضا ينطبق عليه الأمر بمعنى أنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد سواء كانوا معذورين أو غير معذورين لما كان يرد هذا هذا التساؤل في الذهن لا يستوي القاعدون من المؤمنين ياتي في الذهن هل المعذور داخل في الآية او ليس داخل فجاء الجواب بذكر هذا الاحتراز غير اولي الضرر غير اولي الضرر فالانسان المعذور الانسان المعذور يعذر و يكون مثل حال المجاهدين لان قلبه معهم وحريص ان يكون معهم لكنه منعه العذر وحبسه العذر فاذا هذا الاحتراز جاء في محله مجيبا على تساؤل قد يرد في ذهن التالي للايه نعم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 أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير وهذه الآية الكريمة جاء فيها احترازان جاء فيها احترازان الأول قوله وكلا وعد الله الحسن وهذا الاحتراز يدفع توهم أن المفضول ليس له مقام عند الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قد يأتي في الذهن أن المفضول ليس له رتبه ولا مكانه عند الله فجاء هذا الاحتراز دفعا لذلك قال وكلا وعد الله الحسن أي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأيضا الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل كل موعود عند الله عز وجل بالحسنى ثم ذكر احترازا آخر ختم به الآية وقوله الله بما تعملون خبير فيه دفع توهم من وهو أن هذا الأجر وهو التي اعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين والمنفقين في سبيله قد يظن أنها بمجرد العمل الظاهر الإنفاق والقتال فقال والله بما تعملون خبير في إشارة إلى الإخلاص والخبير هذا الاسم يدل على علم الله سبحانه وتعالى ببواطن الأمور كعلمه بظواهرها لم يقل الله بما تعملون بصير وإنما قال والله بما تعملون خبير والخبير العليم ببواطن الأمور كعلمه بظواهر الأمور وهذا فيه ملمح إلى جانب الإخلاص كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى أي ليس, الأمر مت... أي ليس الأجر والثواب متعلقا بصورة العمل الظاهر التي تقع من العبد من جهاد أو نفقة لأن الجهاد قد يقع شهره قد يقع عصبية قد يقع للدنيا وقد يكون في سبيل الله والذي وعد الله سبحانه وتعالى عليه الحسنى ما كان منه في سبيل الله ولهذا ختم الايه قال والله ما تعملون خبير أي عليم جل وعلا بقلوب العباد وما تنطوي عليه من اخلاص او غيره إذا كان العبد مخلصا في عمله لله سبحانه وتعالى كان حقيقا بهذا الثواب نعم ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم اصلا مع شرهم العظيم هذا احتراز في الآية وقوله ولا يصلحون ولا يصلحون أتى بعد قوله يفسدون في الأرض ما وجه هذا الاحتراز؟ قال الشيخ رحمه الله لأن من من قرأ يفسدون في الأرض قد يأتي في ذهنه أنهم مع افسادهم في الأرض عندهم بعض الإصلاح في جوانب أخرى أو مجالات أخرى. فجاء هذا الاحتراز نافيا لهذا الذي قد يرد في الدهن فقال ولا يصلحون يعني عملهم كله إفساد ولا, ولا إصلاح فيه البتة نعم ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة وهذا نهاية الإعراض وهذا أيضا مثال آخر للاحترازات التي تقع في القرآن وأنها في كل موضع تأتي في أشد الحاجة إليها في ذلك الموضع قوله جل وعلا ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اتبعها بقوله سبحانه اذا ولوا مدبرين هذا احتراز قوله اذا ولوا مدبرين لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين الأصم لا يسمع يعني في السياق هنا الدعاء اذا ولى مدبر اذا ولى مدبر فذكر قوله جل وعلا اذا ولوا مدبرين في احتراز يدفع تساؤلا قد يأتي في الذهن وهو أن هؤلاء وإن لم يسمعوا الدعاء نطقا وتكلما وتحدثا فقد يفهمون بالإشارة قد يفهمونه بالإشارة بمعنى ان يكون عندهم نوع من الفهم فإذا كانوا لا يسمعون الدعاء لكونهم صم فقد يفهمونه بالإشارة لكونهم يبصرون يرون لكن لما ختم الآية بقول إذا ولوا مدبرين إذا كان رجل أصم ولى مدبر أعطى الإنسان ظهره أغلق جميع المجالات الفهم فهو اصم لا يسمع النداء ومدبر لا يرى الإشارة أصم لا يسمع النداء ومدبر لا يرى الإشارة فاذا هذا الاحتراز لدفع توهم أو ظن أن هؤلاء وإن لم يسمعوا الدعاء يفهموا الإشارة فنفى ذلك بقول إذا ولوا مدبرين إشارة إلى أن هؤلاء أطبق عليهم الأمر فأصبحوا لا يفهمون مطلقا من أي مجال نعم ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصلح للهداية لذكائه وخيره ممن ليس كذلك فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا ختم رحمه الله تعالى هذه الأمثلة بهذا المثال وقول الله سبحانه وتعالى ولكن الله يهدي من يشاء قال قد ياتي في الذهن ان الهدايه هدايه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء قد تكون جزافا قد تكون جزافا فختم الايه بهذا الاحتراز وهو قوله وهو اعلم بالمهتدين وهو واعلم بالمهتدين فكان فائدة هذا الاحتراز دفع هذا التوهم وبيان أن هداية الله سبحانه وتعالى التي يكتبها سبحانه وتعالى لمن يشاء إنما يكتبها لمن كان صالحاً للهداية فيكرمه الله سبحانه وتعالى بها قال وهو أعلم بالمهتدين هذا احتراز جاء في موضعه دفعاً ل هذا التوهم الذي يرد في الاذهان ثم قال رحمه الله تعالى ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا أي أن هذه مجرد أمثلة يتضح بها المقصود وينفتح بها لطالب العلم الباب ومن تأمل القرآن وجد لها نظائر كثيرة قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأفروي أكثر الله من ذكره في القرآن جدا امرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان وهذا هو المراد بيانه هنا فنقول نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن التي وصف الله بها المؤمن والمراد بالمؤمن كما سيتيه في شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبيانه المؤمن أي كامل الإيمان المؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بتكميل الإيمان فوصف المؤمن كامل الإيمان أو وصف المؤمنين الكمل فهذا الفصل وهذه القاعدة عقدها رحمه الله تعالى لجمع اوصاف المؤمنين الكمل في غو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وأشار في تمهيده لهذه القاعدة إلى أن وصف الإيمان في القرآن الكريم يأتي على إطلاقين وصف الإيمان في القرآن الكريم أو وصف المؤمن بالإيمان في القرآن يأتي على إطلاقين يأتي مرادا به أصل الإيمان ويأتي مرادا به تمام الإيمان وكماله وموضع الحديث في هذه القاعدة في النوع الثاني الذي جاء في النصوص ذكر الإيمان مرادا به تمام الإيمان وكماله ثم إذا سأل سائل قائلا كيف أفرق عند تلاوتي للآيات بالآية التي أريد بها أصل الإيمان فيها وصف الإيمان وأريد به أصله والآية التي أطلق فيها الإيمان وأريد به تمامه وكماله ما الضابط الذي أفرق به بين الآيات التي من هذا النوع والآيات التي من هذا النوع لأن كما قدمت وأشار الشيخ رحمه الله أن الإيمان في إطلاقات النصوص نصوص القرآن الكريم وصف أيضا المؤمن به تارة يراد به الإيمان التام الكامل وتارة يراد به أصل الإيمان فما الضابط الذي نفرق به بين هذا وهذا قال رحمه الله تعالى في بيان الضابط فأما إذا كان المقام يعني المقام الذي ذكر فيه الإيمان مقام خطاب للمؤمنين مثل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله إلى آخر ذلك يعني مقام الخطاب ومنادات المؤمنين باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا فإذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي يعني يناديهم بوصف الإيمان ثم يأمرهم أو يناديهم بوصف الإيمان ثم ينهاهم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 للمؤمنين بوصف الإيمان في مقام النهي فيقول إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام ثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان مقام ثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان مثل فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة وإن طائفتان من المؤمنين فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقص في شيء منها أو ناقص في شيء منها فوصف الإيمان هنا في هذه الأمثلة التي مرت ليس المراد به الإيمان الكامل ليس المراد به الإيمان الكامل وإنما المراد به من كان من أهل الإيمان سواء كان متمما له أو ناقصا فإنه, فانه يتناول وصف الايمان في مثل هذه السياقات سياق مقام الامر بمقام الأمر مقام النهي الاخبار عن الاحكام الدنيويه كل ذلك يراد, يراد بالايمان اصل الايمان النوع الثاني قال ان اذا كان المقام مقام مدح أما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإن المراد بذلك المؤمن حقا ولهذا ينبغي أن نفرق بين المقامين يعني عندما تقرأ قول الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا كذلك قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون هل المؤمن في هذا الموضع هو المؤمن في الموضع الأول في قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الموضع الأول ذكرهم في مقام ارتكاب كبيرة التي هي الاقتتال لكنه أطلق عليهم الإيمان باعتبار الأصل أصل الإيمان فإنهم بالكبيرة لا يخرجون من الإيمان ولا ينتقلون من الملة بل هم باقو باقون على أصل الإيمان ولهذا ذكرهم بوصف الإيمان باعتبار أصل الإيمان لكن في الآيات الأخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم المراد بالمؤمنين هنا المؤمنون الكمل ولهذا يؤثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رجلا سأله قال له أمؤمن أنت قال أمؤمن انت قال الإيمان إيمانان الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن أنا مؤمن بالله وبكتبه وبرسله لا شك عندي في ذلك وإن كنت تسألني عن أهل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت الإيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ان كنت أسألوني عن أهل هذه الآية أو أهل الإيمان الموصوفين بهذه الآية فأرجو أن أكون منهم الموضع الأول قلاءة جزم الموضع الثاني, الثاني قال أرجو فاذا الإيمان يأتي في إطلاق النصوص نصوص القرآن والسنة يراد به أصل الإيمان وهذا يجزم به الإنسان ويراد به تمام الإيمان وكماله وهذا لا بد أن يستثني فيه العبد فيقول أرجو أو إن شاء الله أو نحو ذلك مما أثر عن السلف رحمهم رحمه الله تعالى فيما يعرف بمسألة الاستثناء الإيمان بعد ان وضح الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى وبين الفرق بين الايمان باطلاق النصوص مرادا به اصله والايمان باطلاق النصوص مرادا به تمامه وكماله قال المعني هنا في هذه القاعده النوع الثاني وهو كمال الايمان فما هي أوصاف المؤمنين الكمل ما هي اوصاف المؤمنين الكمل الذين امتدحهم الله أثناء عليهم الثناء العظيم الثناء العاطر في كتابه ما اوصافهم جاء بها الشيخ رحمه الله تعالى ملخصة تلخيصا جميلا نافعا مفيدا للمسلم فقال وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين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 وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره شره وأنهم يؤمنون بكل ما أتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لاخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الإنقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير ونال كل خير رتب على الإيمان فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مئة فائدة كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل, وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذه عن الناس والجاهل والمخطئ منهم وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم, يحمل ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته وإنيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفره الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم جمع المصنف رحمه الله تعالى في بيانه هذا الموجز وايضاحه المختصر جمع بين ذكر أوصاف المؤمنين الكمل أهل الإيمان المطلق الإيمان الكامل وبين ما عده الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل وما يترتب على إيمانهم من الثمار اليانعة والأكل اللذيذ والجنى الطيب في الدنيا والآخرة فذكر رحمه الله تعالى هذا وهذا في خلاصة موجزة فذكر أولا أوصافها للإيمان الكمل باختصار وجمع في هذه الاوصاف خلاصات النصوص الواردة في هذا الباب فجمع هنا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية والآية التي بعدها وقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والآيات بعدها وأيضا ما جاء في قوله في آخر سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى تمام الآية والآية التي بعدها وأيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وما جاء في قوله من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وما جاء في قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى جمع خلاصات هذه الآيات ونظائرها في ذكر أوصات المؤمنين الكمل وللشيخ رحمه الله بسط واف ونافع جدا لهذا الموضع في كتابه المبارك التوضيح والبيان لشجرة الإيمان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان وهو كتاب عظيم للغاية وأنصح كل أخ من إخوان المسلمين أن يقرأ هذا الكتاب وأن يحث أولاده على قراءة هذا الكتاب فإنه في غاية النفع توضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقسم هذا الكتاب رحمة الله عليه إلى ثلاثة اقسام القسم الأول في بيان حد الإيمان وتفسيره في بيان حد الإيمان وتفسيره وفصل فيه ما أجمله هنا فصل فيه ما أجمله هنا فهنا ذكر الاوصاف مجملة لكنه في كتاب التوضيح والبهان لشجرة إيمان ذكرها مفصلة وكل شيء منها مضموما إلى دليلة من القرآن الكريم وسنة النبي صلوات الله عليه ولهذا من باب التمرين لطالب العلم لو انه جلس مرة مجلسا يشرح هذا الموضوع للمصنف من كتابه التوضيح والبيان لشجره الايمان بجمع الادله التي اجمل الاشاره اليها هنا رحمه الله ففي كتابه بسط واف لما اجمل هنا حتى في الجانب الاخير الذي ذكر هنا في القاعدة الثمرات ثمرات الايمان وأشار أن الإيمان له أكثر من مئة فائدة وأشار إلى هذه الفوائد اجمالا بدون ذكر الأدلة في كتابة توضيح والبيان شجرة الإيمان الفصل الثالث عنوانه ثمرات الإيمان وكل ثمرة مذكور معها دليلها من الكتاب والسنة أيضا يمكن لطالب العلم أن يستدل لهذه الثمرات التي ساقها رحمه الله تعالى من الجمع المستطاب النافع في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ولهذا يمكن أن أقول هذه القاعدة شرحها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب مفرد بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان هذه القاعدة شرحها ذكر هنا اجمالا لكنه رحمه الله تعالى شرحا شرحا مفصلا وآفيا نافعا مفيدا في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان مقسم إلى أقسام ثلاثة القسم الأول حد الإيمان وتفسيره والكسم الثاني بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان يعني كيف تقوي إيمانك كيف تزيد إيمانك كيف تجتنب الأمور التي تنقص الإيمان وتضعفه والقسم الثالث من الكتاب سرد فيها جملة نافعة طيبة من ثمرات الإيمان وفوائده على المؤمن في دنياه وأخرى نعم. القاعدة التاسعة والعشرون رحمه الله في الفوائد التي يجدنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة، وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها، ويعمل على هذا، ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علماً وتصديقاً وحالاً وعملاً، فأجل علوم القرآن على الإطلاق، علم التوحيد، وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال ويعرف, ويعرف, ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد هذه القاعدة التاسعة والعشرون قال في الفوائد التي يجنيها يجنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن وأشار رحمه الله إلى أن علوم القرآن أجناس متنوعة وأصناف جليلة عديدة. كما هي الفوائد التي يجنيها العبد إذا وفق لمعرفة أجناس علوم القرآن أجناس علوم القرآن عندما يكون حاضرا في ذهن طالب العلم أن القرآن الكريم اشتمل على أجناس من العلوم وصنوف من العلوم ثم قسمها في ذهنه الصنف الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته الصنف الثاني العلم بالرسل الصنف الثالث اليوم الآخر الصمثة الرابع الأحكام وهكذا فإذا أصبحت مقسمه في ذهن الإنسان وعرف كل جنس مستقلا بأدلته وثمراته وفوائده وآثاره فإن مثل هذا له الأثر البالغ على العبد في تمكن العلم وتأصيله وحسن الفهم والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى وأخذ يعرب رحمه الله تعالى إلى جملة من علوم القرآن بدأها بأشرف علوم القرآن وأجلها على الإطلاق على وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته فإن هذا أشرف العلوم وكما قيل شرف العلم من شرف معلومة وليس هناك أشرف من العلم بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن لأنها أخلصت لبيان اشرف واعظم شيء في القرآن وهو معرفة الله وتوحيده وذكر الدلائل والبراهين على ذلك قال فاجل علوم علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد أجل علوم القرآن على علم التوحيد وما لله من صفات الكمال فهذا الآن علم العلوم علوم القرآن وهو أجل علوم القرآن كيف يكون تعامل تالي القرآن والمسلم المتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى مع هذا العلم الذي هو أشرف علوم القرآن وأجله على الإطلاق يبين الشيخ الطريقة يقول إذا مرت عليه الآيات إذا مرت عليه يعني على المسلم الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل على فهمها لأن أشرف القران القرآن وأعظم في القرآن فيقبل على فهمها فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد وعرف أنه كما ليس له مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وكما قال تعالى انت تعلم له السمية وعرف قال وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته بحسب علمه بكمال الله وعظمته لأن الحب الذي في القلب لله فرعا عن معرفة الله فكلما كان العبد بالله أعرف كان قلبه أعظم محبه لله وخشية وإنابة كما قال أهل العلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادتي أطلب وعن معصيتي أبعد والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء بمعنى أن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد خشية وخوفا ومحبة وتعظيما لله جل وعلا قال فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال القلوب مجبولة على محبة الكمال فكيف بمن له كل الكمال سبحانه وتعالى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 تكمل علومه وأعماله فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد وسبق أن أورد الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة مفيدة سبق أن مرت معنا من القواعد التي اشتمل عليها كتاب الله جل وعلا وهي طريقة القرآن في تقرير التوحيد طريقة القرآن في تقرير التوحيد وهي القاعدة السادسة وتلك القاعدة فيها بخت لجوانب تتعلق بهذا الموضوع الذي أشار إليه هنا رحمه الله تعالى نا. ومن علوم القرآن صفات الرسل, صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ماهم عليه من الأخلاق والأعمال خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامه بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم وفي القرآن من نعوتهم وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا وإنما القصد أن تكون عبرا ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا النوع الثاني من علوم القرآن وهو صفات الرسل وأحوالهم وأخبارهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالقهم وهذا العلم مبسوط في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جاء فيها ذكر أخبار الرسل وقصص المرسلين وكما قال الشيخ رحمه الله لم تذكر هذه الأخبار والقصص لتكون سمرة وإنما ذكرت لتكون عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فهي ذكرت لتكون عبره لأولي الألباب لا مجرد سمر وتسليه وتمضية أوقات وإنما قصت في القرآن الكريم وذكرت اخبارهم مفصلة لتكون عبره وعظة للإنسان وموضعا يستمد من الإنسان المواقف الجليلة وصدق العباده لله والنصرة لدينه والذب عن حماه ليقتدي بهؤلاء الرسل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فالمسلم يقرأ اخبار المرسلين لتكون هذه الأخبار عظه له وعبره وموضع أن يستمد منه العقائد العظيمة والأخلاق الجميلة والمعاملات الكريمة والجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة والبذل والتضحية فهذا نوع جليل شريف من علوم القرآن نعم ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار والترهيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد ثم ذكر هذا النوع الجليل من علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاء والشر هذا علم بسط في القرآن بسطا وافيا في آيات كثيرة فهذا العلم ينبغي أن يعتني به المسلم ويضع في ذهنه سؤالا كبيرا يجيب عليه بتلاوة لآيات القرآن من هم أهل السعادة وما أصافهم ومن هم أهل الشقاء وما أصافهم ويقرأ القرآن ويجد الجواب على ذلك مفصلا يجد الجواب على ذلك مفصلا في كتاب الله صفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاء وتكون الطريقة مثل ما بين الشيخ رحمه الله بتأمل آيات القرآن وتدبر أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء وفي معرفة العبد لأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء ونعوتهم التريم في الاختداء بالأخيار والترهيب من أحوال أهل الشر وكذلك من فوائد الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء وبين الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم ايضا من الفوائد محبة هؤلاء الأتقياء وأن محبتهم من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان وكلما كان العبد أعرف لاحوالهم تمكن من هذه المقاصد فاذا هذا علم شريف من علوم القرآن ينبغي أن يعتني به المسلم وأعيد ما قدمت يضع المسلم في ذهنه تساؤلا كبيرا ما هي الصفات السعداء وما هي الصفات الأشقية ويقرأ القرآن ليميز بين هذا وهذا فالقرآن فيه بيان ذلك مفصلا والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم ليكون كتاب سعادة للبشرية كما قال الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلناه عليك لتسعد وقال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نفي الظلال فيه ثبوت الهداية ونفي الشقاء في ثبوت السعادة نعم ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير واعمال الشر وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان بكمال عدل الله وسعه فضله والإيمان باليوم الآخر فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها ثم ذكر النوع هذا النوع من علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة يعني في الدور الثلاثة لأن الدور ثلاثة الدنيا والبرزخ الذي هو القبر والدار الآخرة وكل من هذه الدور الثلاثة فيها جزاء فيها جزاء للمحسن وفيها أيضا عقوبه للمسيء كما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال أهل العلم الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ يوم القيامة والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ يوم القيامة فإذا من علوم القرآن علم الجزاء والحساب مجازات المحسن بإحسانه والمسيء إساءته فما فائدة هذا العلم ومطالعته وتأمله في كتاب الله قال في هذا فوائد عديده من هذه الفوائد الايمان بكمال عدل الله وسعه فضله هذه فائده ومن الفوائد الايمان باليوم الاخر لان اليوم الاخر هو يوم الجزاء والحساب ومن الفوائد قال ومن الفوائد الترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها فإذا علم الجزاء وهو نوع من علوم القرآن علم مفيد للمسلم فائدة عظيمة ذكر الشيخ رحمه الله بعض الفوائد المترتبة على هذا العلم نعم ومن علوم القرآن الأمر والنهي وفي ذلك مقاصد جليلة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 فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه ثم لينظر إلى نفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير ثم ختم رحمه الله هذه الإشارات إلى علوم القرآن وما يترتب على العلم بها من الفوائد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 وهي حقيقة بأن تتأمل وأن يتأملها جيدا طالب العلم وأن يحاول أن يطبق هذه الطريقة النافعة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله كيف يتعامل الإنسان مع آيات الأوامر وآيات النواهي التي في القرآن الكريم وواقع كثير من الناس عندما يقرأ آيات الأوامر والنواهي يمر عليها مرورا وكانها لا تعنيه وكانه ليس المخاطب بها لا يقف عند الأمر متاملا فيه محاولا فهمه ومعرفه المراد به ولا ايضا يقف متاملا هل هو مطبق لهذا الامر او ليس مطبقا وإن كان نهيا ايضا لا يقف في معرفة هذا الذي نهى الله عنه ولا يقف أيضا يحاسب نفسه وهل هو ممتثل لهذا الذي أمره الله عز وجل باجسنا به فاجسنبه أو لا فينبغي على المسلم حتى يستفيد من هذا العلم المبارك العظيم علم الأوامر والنواهي التي اشتمل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعمل بهذه الطريقة النافعة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله قال إذا مر عليه نص في أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو ببعضه أو تاركه فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب, مطالب به ومنزوم به يستعن بالله على فعله وهكذا أيضا يفعل في النهي يحاسب نفسه بهذه الطريقة وأذكر قبل سنوات تقرب من العشرين كنت أدرس في المرحلة المتوسطة وكان من الطلاب الذين أدرسهم في السنة الثانية متوسط كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فجاءني يوم معه اوراق مجموعة تقرب من 300 ورقة ومكتوب على الصفحة الأولى الأوامر والنواهي في القرآن الأوامر والنواهي في القرآن فقال لي يا أستاذ أريد أن تطلع على هذه الأوراق وتعطيه ما قال قالت في ثانية متوسط قلت له يا, يا ابن الآن ما هو وقت تأليف الآن وقت دراسة هو. قال لا أنا ما أؤلف أنا الحمد لله احفظ القرآن كامل ومر علي في القرآن وامر كثيرة ونواهي كثيرة وعلمت أن الله عز وجل مطالبني بهذه الأوامر ومطالبني أيضا بالانتهاء عن هذه النواهي وأن يجب علي أن أفهم الذي أمرني الله به لأعمله لأعمل به والذي نهاني الله سبحانه وتعالى عنه لأجسن به تسرني كثيرا هذه الهمه العالية والرغبة والحرص فقلت لأطلعني وإذا وإذا به طريقته يقول إذا مر بآية فيها أمر اكتب الأمر من الأوامر إقامة الصلاة اكتب دليل أو دليلين عليه ثم أرجع إلى تفسير بن سعد وأنقل تفسيره لهذه الآية وكذلك بن كثير يقول اقتصر على هذين التفسيرين يقول أيضا لما أمر عن النواهي النهي عن الغيبة النهي عن التجسس النهي عن الزنا النهي عن السرقة النهي عن الكذب إلى آخرة كلها يكتبها ويذكر الدليل وتفسير. لا لشيء إلا ليفقه ما أمره الله سبحانه وتعالى برغبة صادقة احسبه والله حسيبه كذلك حتى يفعل الأمر وينتهي عنه فالشهد أن المسلم ملزوم مثل ما عبر الشيخ رحمه الله بفعل الأوامر وملزوم بترك النواهي يلزمه ذلك وإذا فرط حوسب وعوقب يوم القيامة فينبغي أن يعتني بهذا العلم العظيم الشريف المبارك من علوم القرآن علم الأوامر والنواهي ولهذا قال ابن مسعود أو ابن عباس إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنأتنا عنه أما إذا لم يرعها الإنسان سمعه ومر سريعا وكأنها لا تعنيه فهو بذلك انما يكثر حجج الله سبحانه وتعالى عليه والقران حجه لك وعليك فينبغي على المسلم ان يعنى عنايه دقيقه بهذا العلم الشريف علم الاوامر والنواهي وهو من اصناف علوم القران الكريم والشيخ رحمه الله له كتاب سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن واجتهد رحمه الله تعالى أن يقسم الكتاب تقسيمات يراعي فيها علوم القرآن ومقاصد القرآن الكريم فجاء بعلم التوحيد وقصص الأنبياء واليوم الآخر ونحو ذلك فقسمه تقسيما نافعا مفيدا وله أيضا كتاب آخر رحمه الله تعالى سماه فتح الملك العلام في العقائد والآداب والأحكام المستمده من القرآن وقسمه إلى ثلاثة اقسام القسم الأول التوحيد والقسم الثاني الآداب والأخلاق والقسم الثاني الأحكام قسم الثالث الأحكام والشيخ رحمه الله له عناية بالقرآن وعلومه في مؤلفات عديدة نافعة ومفيدة فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأننا يشرح صدورنا للخير وأن يوفقنا للصالحات وأن يمن علينا بسديد الأقوال والصالح الأعمال وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأله جل وعلا أن يفرج هم المهمومين من المسلمين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وإلى المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب